اهْدَيْنَا السَّبِيلَ امَّا شَاكِرًا وَامَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَي يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون, ويخافون يوما كان شرره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا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 ولا زمهريرا Hiraa ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من في الض وأكواب كانت قواريرا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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلو أساور من في الضم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا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 يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليم.